أَئِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَدَبِّرُونَ مَا فِي هَٰذَا الْبَاطِلِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ قُلْ أَوَلَا يَرَى اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إلها وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَعَدَنا مُوسى 30 لَيْلَةً وَأَتَمَّناها بعشر فَتَمَّنِيّ قَاسُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيه هَارُونَ خُلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ قَاطِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَشَاهِدْ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَطَّ مَوْسَى صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ